مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي ومبشرا يأتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين